وعلى آله وصحبه أجمعين نظرت في كتاب مدارج السالكين واحترت ماذا أقطف لكم على كثرة ما فيه من أزهار وما فيه من ثمار فكله جميل وإذا نظرت في هذا قلت هذا فإذا نظرت في غيرها قلت هذا فإذا نظرت في غيرها قلت هذا فاحترت لكثرة الجمال في كلام ابن القيم رحمه الله فما وجدت وقد احترت في الاختيار أجمل من حديثي عن جنة الرضا فعنوان محاضرتنا اليوم في جنة الرضا نسأل الله أن يجعلنا من أهلها منزلة الرضا يا إخوة من أعلى المنازل ومن أعظمها ولن أتكلم في هذه المنزلة بجميع جنباتها فإن الأمر فيها طويل ويحتاج إلى دروس كثيرة ولكن سأختار بعض وليس جميع سأختار بعض ثمرات الرضا لأن ثمرات الرضا قد تصل إلى خمسين ثمرة سأتكلم عن بعضها ما استطعت إلى ذلك سبيلا أسأله جل في علاه أن يوفقنا لما نحب يحب ربنا ويرضى جل في علاه يقول ابن القيم رحمه الله وللرضى ثمرات إيمانية كثيرة وافرة تنتج عنه يرتفع بها الراضي إلى أعلى المنازل منها أول ثمار يذكرها أن تمام عبوديته أي تمام عبودية الإنسان الراضي في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه ولو لم يجري عليه منها إلا ما يحب لكان أبعد شيء عن عبودية ربه يعني إذا كان كل شيء حلو كما يقولون وجميل ولذيذ وطعمه طيب هو الذي ينزل بالعبد لفقد شيئا عظيما وكبيرا وكان أبعد شيئا عن عبودية ربه طب كيف؟ عد معي فلا تتم له عبودية الصبر والتوكل والتضرع والافتقار والذل والخضوع وغيرها لأن هذه كلها إنما تنزل مع الشدائد ومع الصعاب التي تحل بالإنسان فلا يكون ذلك إلا بجريان ما يقضي الله للإنسان من موت عزيزا وإصابة محب أو ذهاب مال أو منصب أو جاه أو سلطان أو غير ذلك مما يبتلى به العباد وليس الشأن في الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة إنما الشأن في القضاء المؤلم المنافر للطبع يعني رزقني سيارة فارها أو زوج صالحة أو يعني شيء طبيعي أن أرضى وأفرح وفرحتي تصل إلى هنا تملأ فمي لكن متى أرضى ومتى يظهر الرضا عندما أبتلى وأصاب فيذهب شيء من زهرة الدنيا وعطاء الله الذي لا يعلمه إلا الله هذه ثمرة إذن أن تمام عبوذية الإنسان إنما تكون في جرايان ما يكرهه عليه من الأحكام فيظهر الصبر ويظهر غير من أخوات الصبر نسأل الله أن يرزقنا الصبر من ثمرات الرضا وجنة الرضا أن يعلم العبد أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضا ربه عليه أو عنه فإذا رضي العبد عن الله بالقليل من الرزق يعني أعطاك مئة دينار لك الحمد يا رب لك الشكر يا رب أنا راضي إذا رضيت بالقليل من الرزق رضي عنه بالقليل من العمل افهم جيدا إذا أعطاك قليل يرضى منك بالقليل من العمل وإذا رضي عنه في جميع الحالات جاءت الدنيا أم لم تأتي فأنا راضي يا رب فرح يا رب واستوت عنده الدنيا أتت عليه أم لم تأتي وجده أسرع شيء إلى رضاه إذا ترضاه وتملقه من فوائد وثمرات الرضا وهذا حاله ما يصاب به الناس اليوم أن السخطة باب الهم عدوا معي أخواني السخط يفتع على الإنسان أبواب عجيبة يفتع عليه باب الهم والغم والحزن وشتات القلب وكسف البال وسوء الحال والظن بالله خلاف ما هو أهله والرضا يخلصه من كل ذلك فمهما أوتي الإنسان إذا كان طماعا لو ركب سيارة فارها ونظر إلى من يركب سيارة أعلى وأجود فيسخط ماذا يقول هاي الناس الراكبة هاي الناس العائشة طب وإنت ماذا تصنع وهيك ما شاء الله تسوق فالسخط يفتح على الناس هذه الأبواب فلا يتمتع بالنعم التي يعطيها الله له لأنه يسخط قد يرضى في ببدأ الأمر فإذا بعد أسبوعين ثلاثة يبدأ ينظر إلى من هو فوق فوق, فوق فيسخط نسأل الله العافية يقول ابن القيم رحمه الله فالرضاء يوجب للعبد الطمأنينة وبرد القلب وسكون القلب وقرار القلب والسخط يوجب الطراب قلبه وغيبته وانزعاجه وعدم قراره لذاك تجد نايمان عينه امين شمال صار معه سيارة ركب كذا عنده كذا هو مضطرب مع انه قد يكون يملك من الدنيا اضعاف ما يملك ذاك من الجيران ومن كذا ابدا فدائما مضطرب ولذلك يجلس دائما على باب البيت كما يقولون بلكونة أو كذا وعينه بترف يمين شمال هذا طالع وهذا نازل وهذا جاي وهذا رايح ويحسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما يقول ابن القيم رحمه الله إخواني سمى ابن القيم الرضا بجنة جنة الرضا اعلم أخي الحبيب لو أتاك الله, لو اتاك الله الدنيا بحذافيرها ولم ترضى لن تستمتع لا استمتاع في الدنيا إلا بالرضا ولذلك يقول كما أن الرضا ينزل عليه السكينة التي لا أنفع له منها سكينة القلب يا إخواني السكينة ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت أحواله وصلح باله والسخط يبعده منها بحسب قلته وكثرته وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور يا إخواني ما تحبون تكونوا سرورين ما بتحبوا تحبوا النكد بحبه الغم، واحد بحب النكد، لا، في ناس بيشتري النكد شرية، بيشتري شرية بيحبه، لكن أهل الدين لا، لأنه طبعاً أهل الدين العقلاء، لأنه في أهل الدين بس مظهر ديكور بس، لكن جوه في الداخلي القلب لم يستقر بعد، ولذلك ابن القيم يقول، وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور والأمن ترحل عنه السرور والأمن والدعة والراحة وطيب العيش فنسأل الله طيب العيش فمن أعظم نعم الله على عبده تنزل السكينة عليه على قلبك ومن أعظم أسباب السكينة الرضا عن الله في جميع الأحوال أعطاك بترضى ما أعطاك بترضى أعطاك بك لا ترضى أعطاك لا ترضى لذلك قالوا القناعة كنزون لا يفنى القناعة اقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس من ثمارات الرضا أن الرضا يخلص العبد من مخاصمة الرب تبارك وتعالى في أحكامه وأقضيته فإن السخط عليه مخاصمة له فيما لم يرض به العبد وأصل مخاصمة إبليس لربه من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية إبليس لماذا خاصم؟ قال له أسجد قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من نار وخلقت خلقته خلقتني من نار وخلقته من طيل أنا كيف أنا خلقتني من نار أنت من طيل أنا أولى أن يسجد لي وأنا أرفع وأنا كيف أسجد له قال أخرج منها قال أخرج منها مذؤوما مدحورة, مدحورة. نسأل الله أي من الجنة فلم يرضع بأمر الله ولا بقضاء الله لذلك إخواني من أعظم الآفات التي غزت الناس ضعف هذا الباب الرضا عند الناس لذلك عيون الناس في غالبها يمين الشمال أولا تحسد ثم تحقد ثم تعتدي ثم تصنع الحيل وتصنع الإشكالات في إخوانهم لأنه لم يرضى ولو رضي عن الله لو أنه رضي عن الله بما آتاه الله لا ينظر إلى غيره أصلا ولا يلتفت إليه أبدا فلا يخاصم الله أبدا فيما آتاه الله والله سبحانه يقسم الرزق بين عباده بحكمة وعدل وإنصاف ولا يظلم ربك أحدا الله سبحانه يقول وقد قرأت الآية من قبل أظن في هذه الدورة قال الله عز وجل ولو بسط الله رزق عباده لبؤوا في الارض ولانكن ينزل بقذر مما يشاء انه بعبادي خبير ولو بسط الله الرزق لعباده يعني أنت مليونير وهذا مليونير وهذا مليونير وفيش مديونير والكل ما شاء الله وكل من المليونير أرنبوا طالع من سيتكلم مع من طب من سيخدمك من أين سنأتي بنجار طب وحداد وبناء ومن أين نأتي بخباز وسائق تكسي وسائق حافلة من أين سنأتي بمثل هؤلاء من أين سيأتي بعام الوطن ومن أين سيأتي بمثل أبدا طب كيف لذلك من حكمة الله أن الله عز وجل قسم الأرزاق بين الناس ليتخذ بعضهم بعضا سخريا الله قسم الأرزاق سبحانه جل في علام فأنت أعطاك بقدر هل يظلمك ربك أبدا إذن ارضى بما آتاك الله واسعى خذ بالأسباب ادرس تعلم مهنة اذهب هنا مين اذهب شمال هنا وهناك لكن الأرزاق كلها بيد منه بيد الله سبحانه وتعالى يقدرها كيف يشاء فيقسم الله سبحانه بين الناس الأرزاق يقسمها بينهم لعدل وحكمة من ثمرات الرضا أن حكم الرب تعالى ماض في عبده وقضاءه عدل فيه كما في الحديث ماض في حكمك عدل في قضاءك ومن لم يرضى بالعدل فهو من أهل الظلم والجور وقوله يقول ابن القيب رحمه الله وقوله عليه الصلاة والسلام عدل في قضاءك يعم قضاء الذنب وقضاء أثره وعقوبته يا إخواني في شيء اسمه الذنب هناك شيء اسمه الذنب وهناك شيء اسمه عقوبة الذنب وكلتاهما عقوبة مفهوم الكلام؟ يعني أن تذنب عقوبة من الله لما تذنب الله عاقبك وعلى هذا الذنب هناك أثر وأيضا هذه عقاب من الله ولكل الأسباب يفصلها ابن القيم رحمه الله أما عدله في العقوبة فظاهر وأما عدله في قضاء الذنب قضائه بالذنب فلأن الذنب نفسه يعني عقوبة على غفلته عن ربه وإعراض قلبه عنه فإنه اسمع يا إخواني ما أجمل هذا الكلام وهذا تشعره من نفسك كلنا ناس في مثل هذا يقول فإن العبد إذا غفل قلبه عن ربه ووليه ونقص إخلاصه استحق أن يضرب بهذه العقوبة لأن قلوب الغافلين معدن الذنوب معدن الذنوب قلوب الغافلين والعقوبات واردات عليها من كل جهة وإلا فمع كمال الإخلاص والذكر والإقبال على الله سبحانه وذكره يستحيل صدور الذنب كما قال سبحانه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ثم يأتي بحوار جميل ابن القيم رحمه الله يأتي بحوار جميل فيقول فإن قلت قضاؤه على عبده بإعراضه عنه ونسيانه إياه وعدم إخلاصه عقوبة على ماذا؟ على إيش طيب؟ على قلت مفهوم السؤال؟ قضاؤه على عبده بإعراضه عنه ونسيانه إياه وعدم إخلاصه عقوبة على ماذا؟ قلت هذا طبع النفس وشأنها الآن يا إخواني النفس إن تركت وحدها تأمر بالخير أم بالشر النفس إذا تركت وحدها دون إعانة من الله وعون من الله تسعى إلى الخير أم الشر ما الدليل إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فيعينها ربي سبحانه جل في علاه فيقول هذا طبع النفس وشأنها فالأصل فيها إيه الميلان والعوجات فهو سبحانه إذا لم يرد الخير اسمعوا يا أخواني هذا كلام دقيقي من ابن القيم فإن الله سبحانه إذا لم يرد الخير بعبده خلى بينه وبين نفسه وطبعه يعني ربنا يرفع الإعانة عنه خليه على طبعه ما يأمره ولا ينهى وذلك يقتضي اثرها من الغفلة والنسيان وعدم الإخلاص واتباع الهوى وهذه الأسباب تقتضي أثارها من الآلام وفوات الخيرات واللذات كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها وأثارها فإن قلت سؤال فهل لا الله على غير تلك الصفة طب ليه ولماذا لا يخلق الله النفس تأمر بالخير ولا تأمر بالشر لو واحد سألك هذا السؤال قال لك يا أخي طب ليش, ما ربنا, ليش خلق طبيعة النفس إنها أمارة بالسوء طب لماذا لم يكن طبيعة النفس أنها تأمر بالخير فكيف تجيب قلت هذا سؤال فاسد السؤال نفسه إيه فاسد ومضمونه هل لا خلقه ملكا ولم يخلقه إنسانا إذن فأصبح ملك والملك لا يعصون الله ما أمرهم فخرج عن طبيعة كونه بشرا وغير الخلق طيب فإن قلت سؤال آخر هل لا أعطاه التوفيق الذي يتخلص به من شر نفسه وظلمه وطبعه السيء قلت هذا أي مضمون هذا السؤال هل لا سوى بين جميع خلقه الآن يا إخواني أنا مدرس في مدرسة في جامعة وينما كان هل, الطلب هل الطلبة جميعا يتساوون في الذكاء وفي الحفظ وفي التحصيل والاهتمام والدراسة يتساوون هل من العدل كمدرس أن أسوي بينهم في العلامة وأن يأخذوا جميعا نفس العلامة أضعفهم بأحسنهم وأساوي بينهم أنقصوا من ذاك قليلا وأرفعوا من هذا قليلا وأساوي في العلامة هذا عدل أن يساوي الله بين جميع خلقه هل هذا عدل من يقوم الليل يصوم النهار يتصدق يحسن يعطي يتكلم بالكلام الطيب يدعو إلى الله بالحكمة والمعوضة الحسنة هل يستوي هو ومن لا يفعل من ذلك البتة بل يعمل غيرها ويصنع على خلافها نسأل الله العافية والسلام من ثمرات الرضا نسأل الله أن يرزقنا الرضا يا إخواني هذه المسألة مهمة جدا سألوا الله أن يرزقكم الرضا طبيعة الإنسان إيه إذا أخذ راتب خمسمائة برضى أسبوعين ثلاث شهر شهرين بعدين يا رب بس مية إذا ستمية خلص أنا ها بصير راتب سبعمية بعد شهرين ثلاث يا رب بس ألف إذا ألف ها الحياة غليت بعطي ألف بعد شهرين ثلاث يا رب بس ألف وخمسين أبداً ها. وبعطيه ألف وخمسمية برضاه له شهرين ثانات طبعاً بدي يشتري سيارة جديدة بدي يغير رغبة النوم بدي يجيب مرة جديدة بدي يعمل له شغلة ها. بتسير الأعباء عليها يا رب ألفين بس وفكركه برضى بالألفين ولو أعطاه ثلاث برضى ولا يملأ عين ابن آدم إذن طبيعة الإنسان الطمعة لذلك تهيئ نفسك على الرضا لا النظرية يا إخواني النظرية شيء والدخول في الميدان والعمل شيء آخر أن تعوذ نفسك على الرضا هذا شيء صعب صعب صعب من ثمرات الرضا أن عدم الرضا إما أن يكون لفواتي ما أخطأه مما يحبه ويريده يعني تاجر وسعى في صفقة طبعا حلم فيها في الليل لما زهب كما يقولون وأبدا هاي الصفقة بتقلب حياتي وفاتته وما تيسرت ذهبت إلى غيري شو بعمل يسخط وراحت مني وراحت فرصة العمر وذهبت إذا إما أن تكون لفوات ما كان يحبه ويتأمله وإما أنه نزل به ما يكرهه من مرض من ذهاب ولد من من قدر الله الذي يقدره في عبد عباده فإذا تيقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه فلا فائدة في سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه احنا بننكت بنقول يعني امرأة ذهب ولدها ما الشعرات وشلخت الوجه وشكت الثياب ما يعود الولد ولو بكت وناحت طول الليل وطول النهار هل يعود الولد وبعد ما تبرد بعد أيام اللهم أسألك الصبر هل كان ذلك في وقت حره وبداية أمره إنما الصبر عند الصدمه الاولى فلو جزعت كما يقولون مسخنت وجابوا لك كل بنادول الدنيا والريفين خلاص ترضى بما اتاك الله انسى هذه قضاء الله يا اخواني يك... لو كانت في يدك, في يدك الله لا يقدرها لك ان تكون هنا والله لن تكن هنا. انتهى هذا قضاء الله فرض بما قدر الله لك وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبه شيئا وهو شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون فالإنسان يبني نفسه في مثل هذا الباب يقول ابن القيم رحمه الله مبين ثمرة أخرى من ثمار الرضاة أن الرضا يفتح للعبد باب السلامة فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش من الدغل من الغل اغلب مشاكل الناس وإشكالاتهم فيما بينهم في باب هذا الغل لماذا الغل ما في رضا لماذا الحسد ما في رضا لماذا التناحر ما في رضا لو يرضون ما كان هذا الحال لو يرضون ما كان هذا الشأن أبدا ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب ما الدليل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم هو السالم من الغل والحسد والحقد هذا القلب السليم الطائع لله المؤتمر بأوامر الله المنتهي عن نواه هذا القلب السليم يأتمر وينتهي ما في غل وحسد وحقد أصلا ما هو كم يقولون مو شايف غيره ما؟ خلص رزق ساقه الله له وانتهى لا ينظر هنا يمين لا ينظر شمال كم يصنع الناس يعيني من وين له هاي يعيني من وين له هاي إيه يا عيني؟ قل بسم الله قل ما شاء الله قل بارك الله العين حق ولو كان شيء يسبق الخدر سبقته العين تدخل الرجل القبر والجمل الخدر وكذلك تستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم واضح؟ كلما كان الإنسان أشد رضا لله كان القلب إيه لأنه ما في حسد, ما في حسد ولا حقد ولا ما في فالخبث والدغل والغش قرين السخط وسلامة القلب وبره ونصعه قرين الرضا وكذلك الحسد من ثمرات إيه السخط وسلامة القلب من ثمرات الرضا فنسأل الله الرضا ومنها يا إخواني من ثمرات الرضا أن السخطة أو السخطة يفتح على العبد باب الشك في الله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه فقل أن يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه بعط الفولة للي ما لسنا والحلق للي ما لذان طب ليش أعطى جاري ما أعطاني لماذا أعطى فلان ما أعطاني يشك في, إيه؟ في قضاء الله وقدره يسيء الظن بالله نعوذ بالله من القلال وإن كان لا يشعر به فلو فتش نفسه غاية التفتيش لوجد يقينه معلولاً مدخولاً مرة نظرت بعين الغبطة لأحدهم في وسامته وجمال خلقته ربنا معطيه جمال هو كبير في السن معطيه هيئة ومعطي وبنفس الوقت يعني الله أعطاه خيرات طيبة في الدنيا ويركب والأخير فجلست مرة معه فحدثني ببعض أمراضه حدثني بإيه الآن المظهر هيك لكن جوه هيك تعال حدثني بمرض واحد إنه يا إخواني هناك دواء غالي جدا يجب أن يشرب منه كل يوم حبا إذا لم يشرب منه كل ما في المعدة يخرج هنا ما في فتحة بين المريء وبين المعدة هاي وحدة فحمدت ربي على ما أعطاني وأولاني ولذاك لا تنغر فيامة في البيوت أسرار قد ترى بعضهم راكب أحلى ركبة ولابس أحلى لباس لكن أنت عيشتك أفضل منه ألف مرة وما تدري ما تدري العيشة أنا ما أتكلم عن الآخرة ما تدري نكد في البيت مشاكل مع الزوجة مشاكل مع العمل مشاكل مع الأولاد البيوت أسرار فلا تنغرب الظاهر ما تدري فأحمد الله على ما آتاك واشكر الله على ما أعطاك وأولاك الرضا اسمعوا هاي الكلمه احفظوها يا اخواني الرضا يفرغ القلب الرضا القلب لله والسخط يفرغ القلب من الله جيد الرضا يفرغ القلب لمين لانه لما تبطل تطلع يمين شمال اصبح توجهك موحد الى ما عند الله بينما الصخط العكس ما يبقى لله فيه نصيب لأنه أصبح مشاكلك مع زيد ومع عبيد ومع أفلاق ومع كذا ما في مجال ما في فرغوا من من الله سبحانه وتعالى ولذلك في هذه الثمرة يقول ابن القيم أن من ملأ قلبه من الرضا بالقدر بالقدر يعني ملأ الله صدره غنا. وأمنا وقناعة وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك اسعى إلى الرضا وأمسك بها فبها سعادة الدنيا ولذلك سماها لما سماها ابن القيم رحمه الله بجنة الرضا لم يسميها ابدا هي جنه من لم يعش بجنه الرضا ما عاش فهو في ضنك ينطبق عليه قول الله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ومن اصدق من الله قيل طب هؤلاء اللي بفرفش وراكبين احلى سيارات و والى لا, لا تخاف المظهر شيء المخبر شيء تاني السعادة هنا ولا تأتي السعادة هنا إلا بالرضا والإيمان الحقيقي وتقوى الله والورا من ثمرات الرضا أن الرضا يثمر الشكرة الرضا يثمر إيه؟ الآن واحد ساخت بشكر من الذي يشكر الراضي بينما الساخط ما بشكر الذي أي الشكر الذي هو من أعلى مقامات الإيمان بل هو حقيقة الإيمان والسخط يثمر ضده وهو كفر النعم الآن أغلب الناس في واقعنا ونحن عايشين بين الناس وقد نكون نحن منهم في أمور ونقاط أغلب الناس يشكرون أم يكفرون النعم في واقع حياتهم يكفرنا النعم لأن كل ينظر إلى من هو فوق أنت حينما تنظر إلى من فوقك كفرت النعمة وما شكرتها والنبي حذرنا صلى الله عليه وسلم من هذا كي لا نزدري نعمة الله علينا وربما أثمر له كفر المنعم يا الله فإذا رضي العبد عن ربه في جميع الحالات أوجب له ذلك شكره فيكون من الراضين الشاكرين وإذا فاته الرضا كان من الصاخطين وسلك مسلك الكافرين من ثمرات الرضا يا إخواني أن الشيطان إنما يظهر بالإنسان غالبا عند التسخط والشهوة فهناك يصطاده ولا سيما إذا استحكم سخطه فإنه يقول ما لا يرضي الرب ويفعل ما لا يرضي الرب وينوي ما لا يرضي الرب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موت إبراهيم يحزن القلب وتدمع العين كملوا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا يعني مع حزن القلب ودمع العين ما نقول إلا ما يرضي الله فنحمد الله على, على الرضا فنرضي على القضاء الذي فيه فإن موت البنين من العوارب التي توجب للعبد السخط على القدر فأخبر في هذا المقام نبينا عليه الصلاة والسلام بمثل هذا المقال ومن ثمرات الرضا أن الرضا يخرج الهوى من القلب فالراضي هواه تبع لما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام ولما نزل في الكتاب أعني المراد الذي يحبه ربه ويرضاه فهواه يجتمع مع ما يحب الله وما يريد الله وما يطلب الله فلا يجتمع الرضا واتباع الهواء في القلب أبداً, أبدا وإن كان معه شعبة من هذا وشعبة من هذا فهو للغالب عليه منهما يعني إن اجتمع عنده شيء من هذا ومن هذا فيأخذ الغالب منهما ندوة لطيفة في الرضا من ثمرات الرضا يا إخواني أن الراضي هذه ثمر جميل فيها ندوة سنتكلم عنها يعني كلام تحاوري بين أئمة وبين أهل فضل قال ومنها أن الراضي واقف مع اختيار الله له معرض عن اختياره لنفسه وهذا من قوة معرفته من تعالى ومعرفته بنفسه إذن أنا أقف مع اختيار الله لي نضرب لكم مثالا مما ذكره ابن القيم رحمه الله يقول جيتمع مهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أسباط ثلاثا مهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أصباط فقال الثوري قد كنت أكره موت الفجأة قبل اليوم وأما اليوم فوددت أني ميت فقال له يوسف بن أصباط ولماذا طب لماذا ليه فقال لما أتخوف من الفتنة يعني خائف من فقال يوسف لكني لا أكره طول البقاء يعني عكسك أنت تقول أنا فقال الثوري ولم تكره الموت قال لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل صالحا وكلام صحيح دقيق جميل بس في شيء أدق فقيل له هيد ابن الورد أي شيء تقول أنت الآن في رأي متضدن طب ماذا سيقول مهيب فقال أنا لا أختار شيئا أحب ذلك إلي أحبه إلى الله يعني أنا اختياري لما يحبه الله فإن أحب لي البقاء فهو أحبيب عليه لأن الله أحبه وإن أحب لي التعجل فهذا حبيب إلي لأن الله يحبه فأنا مع اختيار الله لي فقبله الثوري بين عينيه وقال روحانية رب الكعبة, الكعبة فهذا حال عبد قد استوت عنده حالة الحياة والموت وقف مع اختيار الله له منهما وقد كان مهيب يقول طبعا هذه شهادة من ابن القيم قيمة وقد كان وهيب رحمه الله له المقام العالي من الرضا وغيره فنسأل الله الرضا الوقت ضيق وهناك فوائد وثمرات كثيرة جدا في هذا يعني ما شاء الله جنة الرضا هذه جنة قال ومنها أي من ثمراتها أن الرضا أن رضى الله عن العبد أن رضى الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها ابن القيم يقول رضى الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها لأن الرضى صفة الله والجنة خلقه قال الله عز وجل ورضوان كم من الله أكبر بعد الجنة ايش قال ورضوان من الله أكبر بعد قوله سبحانه وعاد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وهذا الرضا جزاء على رضاهم عنه في الدنيا لذلك رضا الله يا إخواني رضا الله بين نوعين من الرضا رضا الله بين نوعين من الرضا ترضى عن الله فيرضى الله عنك فترضى عن رضاه جميل ترضى عن الله فترضى ترضى أنت عن الله هذا كلام ابن القيم طب. بس أنا أعطيه بصيغتي بأسلوبي ترضى عن الله فيرضى الله عنك ثم ترضى أنت عن رضى الله فرضاه محاط بنوعين من الرضى قبل وبعد قبل الرضى وبعد الرضى ولذلك رضى العبد أصل وثمرة للرضى الله سبحانه وتعالى فالله يرضى عن العبد إذا رضي العبد عنه ثم يرضى الله عنه سبحانه جل في علاه يرضى العبد عنه لأن الله قد رضي عليه وأعطاهما من نعمه التي آتاه سبحانه جل في علاه آخر ثمرة وإن كان يعني لا حول ولا قوت الوقت ضيق قال ومنها آخر ثمرة قال أن الرضا يفرغ قلب العبد ويقلل همه وغمه فيتفرغ لعبادة ربه قلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وهمومها كما ذكر ابن أبي الدنيا عن بشر, بشر بن بشار قال قلت لعابد أوصني قال ألقي نفسك مع القدر حيث ألقك فهو أحرى أن يفرغ قلبك ويقلل همك وإياك أن تسخط ذلك فيحل بك السخط وأنت عنه في غفلة لا تشعر به فيلقيك مع الذين سخط الله عليه جميل الكلام وقال عمر بن عبد العزيز لقد تركتني هؤلاء الدعوات وما لي في شيء من الأمور كلها أرب إلا في مواقع قدر الله وكان كثيرا ما يدعو اللهم ربني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته فترضى بما آتاك الله ارضى تنى الجنة الرضا فإن رضيت رضي عنك وإلا كان البلاء وكان السخط وكان الهم وكان الغم ولن تأتيك ولا يأتيك من الدنيا إلا ما يقسم لك الا ما يكسب معنكتها وصعوبتها وقلة حيلتها وضع فيها وهزلها وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك بكم امين يا رب العالمين